لا اله إلا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. فهم يوزعون حتى إذا ما جاء. وأبصارهم وجلودهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم وكثير مما تعملون وذلك أنكم الذي ظن. بربكم أرداكم, أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم فزينوا لهم أين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فيهم من قد خلت من قبلهم من الجن والجنس هم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والله فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيانهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعدا الخلدة لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أرِنَا الَّذينِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجَعَلْهُمَا نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا من مِنَ الْأَسْفَلِينَ إن تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا نحن أولياءكم في لكم فيها ما تشتهين ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا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 الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بالله فاستعد بالله إنه هو السميع